فقال له قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة هل يشمل من صلى لغير القبلة لأجل ضيق الوقت كما إذا افترضنا أنه لم يسعه الوقت للتحري. فصلى إلى جهة راجيا من الله أن تكون هي القبله ثم انكشف بعد الوقت أنها ليست القبلة إلا أنه تعال سيدنا هنا مكانك بعد أنت السيد إلا أنه كان ما بين المشرق والمغرب فقد أفاد سيدنا قدسيس الروح بأن صحيحه معاوية تشمل ذلك ولكن الدعية في المقابل أن مقتضى مفهوم موثقة الحسين بن علوان من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة فلا إعادة عليه مقتضى مفهومها أن من صلى لغير القبلة لأجل ضيق الوقت عن التحريف صلاته فاسده إذ لا يصدق عليه أنه يرى أنه على القبلة وأورد سيدنا قدس سره على ذلك إيرادين الأول أن المفهوم المزعوم إن كان مفهوم الشرط فالمفروض أن هذا القيد وهو قوله وهو يرى أنه على القبلة راجع للموضوع وليس راجعا للحكم كما شرحناه أمس وإن كان المدعى أنه مفهوم الوصف فهنا ملاحظتان الأولى أن لا مفهوم للوصف الوارد مورد الغالب نظير وربائبكم التي في حجوركم فإن هذا الوصف لا مفهوم له لوروده مورد الغالب إذ الغالب في الربيبه أن تكون في الحجر فلأجل كونه واردا مورد الغالب لا مفهوم له كذلك الأمر في المقام فإن قوله من صلى لغير القبلة بل من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة هذا هو الغالب الغالب في المصلي إذا صلى أنه يرى أن الجهة التي صلى إليها قبلة فالقيد وارد مورد الغالب فلا مفهوم لا والملاحظة الثانية أننا لو سلمنا أنه قيد احترازي وليس واردا موردا غالب سلمنا بذلك مع ذلك ذكرنا في الأصول أن الوصف لا مفهوم له إذ غاية مفاد الوصف أن الطبيعي ليس موضوعا للحكم وأما أن موضوع الحكم هو هذا الوصف بخصوصه أو تقوم مقامه علة أخرى فهذا مما لا دلاله في التقييد بالوصف عليه ولكن قد يتأمل في هذا الإيراد بأن يقال المدعى في المقام التمسك بمفهوم التحديد باعتبار أن ظاهر سياق الرواية هو أن الإمام في مقام جنوه تحديد من؟ تصح صلاته ومن لا تصح إذ ليس ما ذكر جوابا عن سؤال ولم يرد في كلام السائل وإنما ورد في كلام الإمام ابتداء قال من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه فإن مقتضى ورود هذا الوصف في مقام التحديد شنو؟ انعقاد المفهوم لا لأجل كونه وصفا كي يقال بأنه لا مفهوم للوصف بل لكونه واردا في مقام التحديد وأما دعوى ان القيد الوارد مورد الغالي القيد القيد الوارد مورد آه مورد القيد الوارد مورد الغالب مما لا مفهوم له فان سيدنا قدس سروه لا يرى هذه القاعده حيث ذكر مراران ونقلنا عنه مراران بأنه لا فرق بين كون القيد واردا مورد الغالب أو لم يكن والسر في ذلك أن ظاهر التقييد هو الاحترازية وهذا الظهور لا يرفع ليدعان بكون القيد غالبيان وإلا لو قلنا بأن ورود القيد عفوا لو قلنا بأن كون القيد غالبيا يوجب رفع اليد عن ظهوره في الاحترازيه فلازم ذلك أن الإمام إنما قيد به لا بما هو مولاء وجاعل بل بما هو جار على وفق ال متعارف الخارجي وهذا خلاف خلاف ظاهر السياق في ان ما يصدر منه انما يصدر منه بما هو مولان إذن فبما ان ظاهر السياق انما يصدر منه انما يصدر من بما هو مولان فمقتضى ذلك ان كل عنوان يرد في كلامه عليه السلام فهو شنو فهو مورد لاصاله الموضوعيه والاحترازيه ومقتضى اصاله الموضوعيه والاحترازيه ان للقيد دخلا في الحكم او في الموضوع واما الايه وهي قوله وربائبكم اللاتي بل في حجوركم فعدم ثبوت المفهوم لهذا القيد لاجل شنو التسالم على ان كون الربيبه في الحجر لا دخل له في الحرمه فلولا هذا التسالم لما رفعنا اليد عن ظهور القيد في الاحتراز ولذلك في ذيل الآية حيث قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن لم نرفع اليد عن القيد مع أنه وارد مورد الغالي فان اغلب الزوجات انما يدخل بهن فقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن مع انه قيد غالب مع ذلك مقتضى ظهوره في الاحترازيه دخله في الحكم فلا تحرم الربيبه من زوجة شنو لم يدخل بها فبناء على مبناه قدس سره لا فرق بين كون القيد غالبيا او عدم كونه غالبيا فان مقتضى الاحترازيه دخله في ثبوت الحكم وبما أن هذا القيد وارد في سياق التحديد فينعقد له مفهوم ومقتضى مفهومه اختصاص الصحة بمن صلى لجهة يرى أنها قبلة وكان ما صلى إليه مما اليمين بل بين اليمين واليسار زي. هذا الايراد الاول لسيدنا قدس سره والايراد الثاني قال لو سلمنا وياكم الاشكالات فان البحث في شمولي صحيحه معاويه ابن عمار لمن صلى لغير القبلة لأجل ضيق الواق قليل الجدوى والسر في ذلك أن محل بحثنا في وجوب الإعادة في الواق أي أن مورد البحث من صلى لغير القبلة ثم انكشفت له القبلة وهو في الوقت فهل يجب عليه الإعادة أم لا يجب فقلنا مقتضى إطلاق صحيحة معاوية بن عمار شنو عدم وجوب الإعادة عليه فادعي في مقابلنا أن مقتضى مفهوم موثقة الحسين ابن علوان هو وجوب الإعادة عليه فقل فنقول في المقابل لا يتصور في من صلى لغير القبلة انكشاف القبلة في الوقت إنما يصدق ذلك في من صلى لغير القبلة شنو خطان أو غفلتان أما من صلى لغير القبلة لأجل ضيق الوقت فلا يصدق في حقه أنه صلى لغير القبلة فانكشفت له القبلة فيسأل هل يعيد أو لا يعيد لأنه لا يتصور في حقه انكشاف الخلاف إلا شنو؟ بعد خروج الوقت فقال في صفحة 42 إن هذا الفرض يعني من صلى لغير القبلة لأجل ضيق الوقت عن التحري خارج عن محل الكلام أعني وجوب الإعادة في الوقت إذ المفروض ضيق الوقت عن رعاية الاستقبال وإلا لم يكن من الضيق يعني لو كان ينكشف له في أثناء الوقت لم يكن من الضيق فلا بد في مثله ان يكون الانكشاف خارج الوقت فالبحث لو كان في وجوب القضاء وعدمه لصح ان يقال مقتضى موثقه الحسين ابن علوان ان عليه القضاء ولكن البحث ليس في وجوب القضاء وعدمه بل البحث في شنو في وجوب الإعادة في الوقت وعدمه إذن فلا يصح التمسك بمفهوم الموثقة وإن ثبت لها مفهوم لاثبات أن من صلى لغير القبلة لأجل ضيق الوقت فإنه يجب عليه الإعادة سنصير هذا خارج موضوعا ما شاء الله تبارك الله ش تقول يا سيدنا يا شيخنا شو يقولوا في هالكلام هذا صحيح مو صحيح شلون طريقة شلون؟ إن عدم وجود مورد يعني شلون؟ إن عدم وجود مورد محل البحث في الوقت المستمر المشترك يعني بناء خلل اشتراك ضاق الوقت يعني الوقت الأربع ركعات في سنة الظهر فتبين في وقت صلاة العصر أحبها رأيتي ما هو يعني؟ تبين في صلاة العاص آخر آخر ثمان ركعات يعني ضاق الوقت بمقدار مثلا ثمان ركعات, ثمان ركعات فصل للظهر ثم بعد ذلك انكشف له في وقت صلاة العصر مع أنه وقت مشترك فانكشف له في الوقت فهناك قد يقال تجيب الإعافة بس بالنسبة لصلاة الظهر خرج الوقت بناء على الاشتراك ما خرج الوقت يعني يعني بناء على الوظيفة الفعلية يعني خرج الوقت الوقت نعم. الحقيقي المضروف ما خرج خب هذا جواب من الاجوبه شيخ جعفر يقول انه يمكن تصور ان ينكشف له بل غير القبله وهو في الوقت كما لو صلى الظهر لاجل ضيق الوقت عن التحري ثم انكشف له وهو يصلي العصر في اخر الوقت ان صلاه الظهر لم تكن على غير القبله <تصفيق> ولكن قد يقال بأن محل كلامنا في الصحة وعدمها حيث محل كلامنا في وجوب الإعادة وعدمه فإننا نبحث في أصل الصحة هل أن من صلى لغير القبلة لأجل ضيق الوقت محكومون في صلاته شنو بالصحه وعدمها فان حكمنا بالصحه بالطبيعي لم يجب عليه القضاء وان حكمنا بالبطلان ياتي البحث في انه يجب عليه القضاء بمقتضى القاعده او لا يجب لوجود دليل خاص فالبحث ليس في وجوب الاعاده بعنوانه وانما البحث في الصحه وعدمها ولذلك استدل نفسه سيدنا هو اللي استدل ولذلك استدل سيدنا قدس سره بنفسه على الصحابي اطلاق صحيحه معاويه بن عمار فقال مقتضى اطلاق صحيحه معاويه بن عمار شنو صحه الصلاه مع ان الاشكال يرد عليه وهو ان مفاد صحيحه معاويه بن عمار عدم الاعاده وعدم الاعاده انما يتصور في فرض يمكن وجوب الاعاده وامكان وجوب الاعاده انما يتصور في فرض بقاء الوقت إذن فلا تنتهي القضيه فمجرد ان هذا المكلف الذي صلى لغير القبلة إنما صلى لغير القبلة لأجل ضيق الوقت عن التحري لا يخرجه عن محل البحث لأن محل البحث في اصل الصحه وعدمها ولذلك قد يستدل بصحيحة معاوية ابن عمار على صحة صلاته بقوله قد مضت صلاته فيعارض هذا الاستدلال بجنوه بمفهوم الموثقاه حيث قال فيها فلا اعاده عليه ومقتضى ذلك انه اذا لم يكن حين صلاته ممن يرى ان ما يصلي اليه جنوه قبلته فصلاته جنوه فاسده يبدأ لأنه في البحث الصحمة في ثماره كيف دائما دائما الصحة عدم وجوب القضاء إلا أن يقوم دليل خاص يعني يقول دائما سينكشف له بعد الوقت فليكن فليكن ولكن يقال صحت صلاته في الوقت في وقت صلاته صحت صلاته منذ ذلك الوقت بمقتضى إنه اطلاق صحيحة معاوية من عمام او فسدت صلاته من حين من ذلك الوقت بمقتضى مفهوم المعارض ليش المعارض اللي أفرس معارض في مقابل الصحة لا فائدة في هذا المعارض لأن ليس له مورد. كيف ليس له مورد الكلام ان هذا المعارض كالمعارض كلاهما ناظران شنوه لأصل الصحة مو ناظران لوجوب الإعادة في الوقت وعدمه المعارض والمعارض كلاهما ناظران لأصل الصحة بما أنهما ناظران لأصل الصحة إذن بالنتيجة يصح لنا البحث في أن تلك الصلاة التي صلاها لغير القبلة ثم انكشف له في آخر لحظات الموت وفي حال النزاع أنه صلى لغير القبلة انكشف له أنه صلى لغير القبلة نقول نعم لو خلينا وصحيحه معاوية ابن عمار لقلنا بصحة صلاته ولكن مقتضى مفهوم وثقه الحسين فساد صلاته وإن كان لا ينكشف له ذلك إلا بعد خروج الوقت لأن هذا لا يلغي لباع في صحة صلاته التي أوقعها في الوقت وفسادها هذا تمام الكلام في ال كان شنو الكلام؟ في فرض الخطأ وال اعتقاد. وأما الغافل أي من صلى إلى القبلة غفلتان، فالكلام فيه هو لغير القبلة. شقيلت أنا. قلت للقبلة من صلى لغير القبلة غفلتان، فيأتي فيه الكلام السابق. لو أخذنا بإطلاق صحيحه معاوية لقلنا بصحة صلاته. ولو أخذنا بمفهوم موثقة الحسين بن علوان، فسدت صلاته لأنه لا يصدق عليه أنه صلى لغير القبلة وهو يرى أنه على القبلة زين. وأما الجاهل بالقبلة المتردد، كما إذا افترضنا أنه في ساعة الوقت تردد في أن القبلتين. شمال أم أن القبلة جنوب فلم يتحر وصلى رجاء حيث قال بأنني لا أريد أن أضيع وقتي في التحرية فعندي أشغال كثيرة فأنا أصلي إلى جهة الشمال برجاء أنها هي القبلة ثم بعد ذلك سألقى ثقة يخبرني بجهة القبلة وأولم مسامح كريم فإذا كشف أن الجهة التي صلى إليها لم تكن قبلة فهنا أفاد سيدنا قدس سره بأن مقتضى القاعدة بطلان صلاته وان انكشف ان صلاته بين اليمين واليسار بل حتى لو انكشف ان صلاته تنحرف عن القله يسيرا قال فالظاهر وجوب الاعاده اذا تبين الانحراف وان كان يسيرا لعدم اندراجه تحت اطلاق صحيح معاويه ابن عمار والسر في ذلك أن وظيفة هذا المكلف التحري أن يتحرى فالصلاة المأتي بها من دون تحري ليست وظيفة فهو صلى صلاة ليست وظيفة لا وبالتالي فصحيحه معاوية ابن عمار منصرفه عن فإن ظاهرة صحيحة معاوية ابن عمار شوف شون سيدنا يقول عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ ظاهرها من قام في الصلاة شنو بانيا على انها وظيفته فلا يشمل من قامه الصلاه غير مبال غير مبال بالوظيفه فلاجل ذلك لا يشمله صحيحه معاويه بن عمار فاذا لم يشمله اطلاق صحيحه معاويه بن عمار فنرجع الى مقتضى القاعده مقتضى القاعده وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وهذا لم يستقبل شطر المسجد الحرام فلازم ذلك شنو احسنتم فساد صلاته شطر هل هذا الانصراف موجود او ها شوفوا هذا الانصراف موجود ها عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر يقول يقوم في الصلاة يعني يقوم في الصلاة بنيا على أنها وظيفته فلا إشبال من قام في الصلاة داعيا الله أن تكون هذه الصلاة صحيحتان هذا مقصر تحري هو مقصر ما في كلام يقول انه مقصر كلام أنه لإطلاق يشمله أو لا, لا. هو متردد كلامنا في المتردد يعني هذا في مترددا ذلك بعد أن يجبر فنظر يعني تقول الإطلاق يشمله نعم نعم ها شوف الشيخ علي مو راضي مو راضي بالإطلاق ليش ما ترضى بالإطلاق ها هذا الإطلاق من من رضي الله عنه وارضاه ها <تصفيق> <تصفيق> ولم نجد من لهذا الانصراف المدعا وقد ذكر سيدنا قدس سره دليلا آخر على فساد الصلاة وهو صحيح الحلبي باب 21 من أبواب صلاة الجماعة حديث 6 عن أبي عبد الله عليه السلام في الأعمى شو شلون هالرواية مدلوله تتعجب في الأعمى يا أم القوم وهو على غير القبلة <تصفيق> الاعماء هم مو عميان لا هم بصيرين <تصفيق> في اعماء يا ام القوم وهو على غير القبلة قال يعيد ولا يعيدون فانهم قد تحروا فمقتضى ظاهري هذه الرواية حيث علل الحكم بالإعادة بعدم التحري وشنوه؟ هو أن للتحري موضوعيتان ومقتضى عموم هذا التعليل أن من صلى لغير القبلة راجيا ان تكون هي القبلة من دون تحرين بطلان صلاته وإن انكشف ان صلاته ما بين اليمين واليسار بارك الله فيك فتح السلام مما مر يقول سيدنا دير بالك يا شيخ علي فتح السلام مما مر أن الحكم بالصحة بمقتضى الصحيح يعني صحيح معاوية يختص بفرض الخطأ في الاعتقاد أو الخطأ في الاجتهاد وبضيق الوقت على كلام اللي مر البحث فيه وبالغافل ولا يعم الجاهل بالحكم ولا الناس ولا المتردد الذي هو الأخير ولكن قد يقال ديروا بالكم على هالنكتة نختم بها حتى تتأملوا فيها ولكن قد يقال إن النسبة بين صحيحه الحلبي يعني في مقابل ما ذكره السيد قدس سره قد يقال إن النسبة بين صحيحه الحلبي فإنهم قد تحروا وبين صحيحة معاوية ابن عمار من صلى لغير القبلة مضت صلاته إذا كان ما بين المشرق والمغرب عموم من وجه النسبة بينهما عموم من وجه فإن مقتضى صحيح معاوية بن عمار أن المناط في صحة الصلاة أن يكون انحرافه ما بين المشرق والمغرب تحرى أم لم يتحرى ومقتضى صحيحة الحلبي أن المناط في صحة صلاة شنو التحري سواء انكشفه انهما بين المشرق والمغرب او انكشف أنه مستدبرون فبينهما عموم من واج وبالتالي لولا دليل ثالث فانهما شنو فانهما متعارضان ولكن هل ان موثقه الحسين ابن علوان من صلى على غير القبلتي وهو يرى انه على القبلتي ثم عرف بعد ذلك فلا اعاده عليه اذا كان ما بين المشرق والمغرب حيث اخذت قيدين في الصحة أن يكون ما بين المشرق والمغرب وأن يكون متحريان لأن قوله وهو يرى أنه على القبله يعني كان شنو متحريان فأخذت قيد التحري وقيده أن يكون الانحراف ما بين المشرق والمغرب فهل هذه النكتة فكروا فيها فهل هذه الصحيحة شاهد جمعين ام موجبه لانقلاب النسبه وما هو الفرق الدقيق بين مورد انقلاب النسبه وشاهد الجامع اذ قد توهم بعض الطلبه اشتباه محل الكلام بشاهد الجامع نعم فلا بد من التامل في هذه النقاط، فتامل والحمد لله رب العالمين Zot. Ze hebben daar